وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الَّذَرَ وَالْأُنْفَاءِ مِنْ نُطُفَةٍ إِذَا تُهُمْ ان اظهر وان انه هو اننا واقمنا وانه رب الشعرا 119. وأنه أهلك عادني الأولى 110. وثمود فما أبقى Gulf تpi انتي فانيه ليس سلام من دون الله شفا فامن هذا الحديث جاءون وتظحفون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت السلام وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرهم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء إِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُرْنِ النُّذُرٌ فَتَوَنَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الْدَاعِ إِلَى شَيْدٍ